بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك آيات الكتاب والذي ينزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون اللهم الذي رفع السماوات بغير عماد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقن وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواش وأنهار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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّهَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُلَايَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَايَكَ الْأَظْلَالُ فِي أَعْلَاقِهِمْ وَأُلَايَكَ الْأَظْلَالُ فِي أَعْلَاقِهِمْ وَأُلَايَكَ أُصْحَابُ الْمَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وإذا أراد الله بقوم سوء فلما رد له وما لهم من دونه مواري هو الذي يريك من البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويبصر الصواعق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 بِنُغَفَا هُوَ مَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ كَافِرٍ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قل مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قل ٱللَّهُ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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء واجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانيةً ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنوا مآب، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبرها أمام لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا أقُل أَمْ تُنَبِّئُونَ أم تنبئنه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بنزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لهم من الله من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 قل إنما أُمِدْتُ أن أَعْبُدِ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وإِلَيْهِ مَأْبُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَابِيَةً وَلَعِنِ التَّبَاتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا واق.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 وَقَدْ مكر الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلٌّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ نُقُبَ الدَّارَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلٌ قُلْ كَفَأْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ وَعِلْمُ الْكِتَابِ